ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَسْتَغْرِقُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ذلكم ووصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتقسيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واستقوا لعلكم ترحمون أن الكتاب على طائفتين مِن قبلنا وإن كنا عن دراستهم, كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا